أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلم و oh. سبحان رسول Yeah, ذَفَ فوق كَمْ ثم mai i le ma je فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُونَ وَأَمَّنَ وَأم الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِ الْأُجُورَ الْعُظُمُ لئن في يوم والله لا اینما فلعیسا عند الله کما آدم خلقه من طروب ثم The <laughs> men <laughs> I'm um, uh. ومن خاجك فيه من بعد ما جاءك أجعل لعنة الله على الكاذب اللّهَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللَّهُ عليم بالمفسدين قل وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا وَأَرْبَابًا فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ فلا تعطلون فَلِمَ تُحَاجُنَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَن تُمْلَأَ تَعْلَمُ مَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِ Al-Gharami <laughs> بإبراهيم من الذين تبعوا.